وما حكم الصلاة وراء إمام يعتقد في صاحب القبر النفع والضر معلوم أن إمامة الكافر حرام لأن صلاته باطلة من أساسها وفي إمامته ولاية والله يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ومن الكفر أن يعتقد الإنسان أن بعض الأولياء في قبورهم يضرون وينفعون بانفسهم دون تدخل لإرادة الله تعالى وإنما يمكن التوسل بحبهم وزيارتهم يتوسلون إلى الله أن ينفعهم لأنه توسل إلى الله بعمل صالح كما قاله بعض العلماء والله أعلم